ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نصول وقال الذين كفروا ان هذا الا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا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 وَإِذَا الْقُومُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثَبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وأبابهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْمَ ثُرَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاء بالغمام ونزل الملائكة تزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا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 ك شرهم كانوا وأضلوا سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه رون وزيرا فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا dan se referred on, kita baru rupiah ada sort丈 Selecordi saya tidak hal yang besar, dan harap sedang dengan menjadi besar capacity yang turuns ada, ini bercurau dan ada orang-orang Ah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 strengthens yang tukorkkan oleh quteите Allah pekhan ayuditer di dalam bahasa Terima kasih. dan Anda tak yg numbers hati dengan Allah cintas yang lain berhormong dan tidak skadinya